بارحة أن هناك مجموعة مسلحة وضعت محكمة بالقوة بعيدة عن الناس، بعيدة عن الدولة والقنوات الشرعية لتحكم بما أنزل الله، وهذا الأمر استفتي فيه شيخ فأجاب بفتوىه الواضحة الصريحة أن هذا العمل لا يجوز. ولكن في حقيقة الأمر نحن نأتي للشيخ الآن بالدليل وبالواقع وبالعرض الصحيح للمسألة تم تكليف محكمة الدعمة الشرعية بعد الاتفاق مع رئيس المحكمة ورئيس النيابة بوضع المحكمة الشرعية الآن في موضع العمل لكون عمل المحكمة والنيابة في مدينة درنة قد عطل بالكامل في فترة ما بعد الثورة نتيجة التصور أن هذه المحاكم تحكم بغير ما أنزل الله فتنادوا يعني من القضاء سواء رئيس النيابة اللي هو موجود الآن موجود ورئيس المحكمة بعد الحوار مع المجموعه الأمنية والكتائب والثواب في كيفية حماية المحكمة والسجن وقمع المجرمين والفساد الذي يحدث في البلد فتنادوا في وضع المحكمة بوضع شرعي يتجنب فيه المخالفات الشرعية فكان تشكيل لجنة بأن يعطل الأحكام الوضعية التي تحكم بغير ما أنزل الله في فترة هذه النازلة وتفعل. أحكام النازلة وهو التعزير عن طريق أهل الاختصاص وأن يوضع سجن تحت إصراف النياذة ويكون وتشك من اللجنة المنية العليا وكتائب الثوار مجموعة سردة قضائية تحت إصراف المحكمة فبفضل الله تم وضع هذه المحكمة ووضع الحرصات لها وحمايتها ووضع السجن تحت رئاسة النياذة وتم تعضيل الأحكام الوضعية وتفعيل الأحكام الشرعية في مرحله التعزير فقط فيما يراه القاضي والحاكم في هذه المساله لأهل الاختصاص يعني عباره هو دور الوضع الامني هو حمايه المحكمه واعضاء المحكمه والسجن ان يكون بأيدي امنه بعيد عن اي خروقات او تصرفات خارجه عن الضوابط الشرعيه فسئل الشيخ وكأن هذه المسألة يعني هذا العمل الذي الان جهز كأن هذا العمل خارج بقوة السلاح أو أن هذا بغير القنوات شرعية وبعد يعني يمكن تونا نجعل ساسدمان اللي هو رئيس النجمة اللي جدنا يلقي كلمة ويوضح بالشيخ هذه المسألة فنطلب من ساسدمان أن تفضل مشكوراً شهاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. السلام. بداية مرحب بفضيلة الشيخ الصادق الغراني الحقيقة. والحمد لله الذي عشنا وشوفنا وسمعنا ولمسنا نسنا في هذين في في ديار الليبيه مفتي يرتدى يرتدى عليه في في في فتوانا. كنا قبل نذهب إلى بعض الدول الأخرى نستفتي غيرنا وأنتم كما كما يعرف فضيلة الشيخ في ديار الله خصوصيه. فالحمد لله وونقول له أهلا وسهلا في في في في, في بلدي ما شاء ما... الله النقطة التي أصارخ فيها شقتي هي هي هي وضع المحاكم ووضع النيابات المحكمة القائمة الآن أو النائب القائم الآن هي تناطن تنسيق فيها مع المجلس ومع اللجنة الأمنية ونحن نعرف فيها في الخطر السابق كانت هناك كانت المحكمة معطلة والنيابه معطلة، وأنتم كما تعرفون للناس الظروف وللناس والمشاكل تحدث يومياً، ولم يستطيع أن الاتجاه إلى إلى جهة متبعة تبع الدولة يستوفي الحق بالذات وأنتم كما تعرفون نحن نعيش فيها المرحلة نحتاج إلى, إلى كثير من من الأجراءات القانونية التي الذي يطمئني إليها الإنسان يطمئني إليها الشخص. فعند يتجه إلى إلى القيام بخبر الدولة أ أظن يتجه إلى أي كتاب من الكتابات الأخرى. تم التنسيق في هذه مع المجلس ومع اللجنة الأمين وكان دورها طبعا في في تأمين مقر المحكمة و وحراسته وأيضا تأمين مقر السجن و وحراسته والقيام بالنقل. وذلك في هذه الفترة طبعا هذه ع ع ل بالنسبة للجنة الأمين لجنة معتبرة لجنة تابعة للدولة و. وأيضاً الكتيبة المكلفة بحراسة هي من كتاب المضمة إلى وزارة الداخلية بالنسبة لطبيعة العمل أردت ما يسأل عليكم القائمين بالعمل هم موظفين تبع الدولة موظفين هم القائمين هذا ممكن حصل فيه لبس أو حصل فيه شيء القائمين بعمال المحاكم وعمال المياغة هم موظفين تبع الدولة ممكن شيء آخر وصفة آخر شيء آه... آه... آه... آه... آه. والأمر جيدا آه... مثلا عندرت آه... أعملت مبادرة بحيث آه... حميت... حميتم, حميتم الناس ربما تحصل بعد التعديات ولأننا نلاحظ كثير من السراع العسكريه في مضوطة كثيرة المجالس العسكرية والمجالس المحلية فاقدة السيطرة على الناس لأن السرايا ليس كلهم يعني ليس كلهم على استقامه تجد منهم من هو له اتجاهات فاسده ويقومون ببعض سرقات الاموال وبعض حتى اختطاف الناس وسجونهم في السجون يعني سريه ويعذبونهم ويفرضون عليهم اتوها تعذيبا و على تهريب المحرمات وتجد فيهم المخمورين وتجد فيهم الحششين هذه مشكلة نعاني منها في كثير من المناطق ليبيا من قبل بعض السرايا مقصوبين على الثوار ويسمون أقوص الثوار ويقومون بذل هذه المعاصي والمفاسد والمجالس العسكرية لتلك المناطق كثير منها عاجزة أن تعمل شيء أو تعتقل أو توقف هؤلاء الناس عند حدهم أنتم من حيث أنكم عملتم خطوة تفقتم فيها على الأمر واحد وكل من يخالف ويتعدى وكذا كذا يعتقل ويحبس في سجن معروف لديكم ومحروس ومتفقين عليه جميعا هذه خطوة إيجابية وموفقة جيدة لكن كان الاولى أن يتم تشكيل هذا الأمر مع التنسيق مع قنوات الدولة مثل المحاكم تتبعي وزارة العدل، نيابات تتواجهة العدل تخبرونهم تعطوناهم علماً بما تريدون أن تقوم به لأنهم كما قلت محاكم معطلة في أغلب المناطق الليبية وسبب تعطيل المحاكم تضرر كثير من الناس وضعت حقوق. كان ينبغي أن تقول لهم نحن لا نريد هذا ان يكون في ذرنا وكنا كلمة تفقد على أن نضع لهذه المخالفات والتجاوزات الحج ولذلك نقوم بالخطوات الآتية نضع سجون، نضع نيابة، ندير محاكم والمحاكم هذه، ربما بعض مواد القانون لا تسعفنا في العقوبات لبعض الجرائم التي مستحدثة، فنريد أن نستبدلها ما تم وضع عقوبات تسمى التعزير، فلم يكن هذا الأمر بالتنسيق مع ولي الامر ووزارة العدل والنيابه العامه والمساهمات، أقول لكم مئة بالمئة. لا أحد يعترض عليكم ولا شيء يؤخذ عليكم وكذا ما يؤخذ لأنه تعملوا هذا العمل حتى ولو باتفاقكم جميعا بمعزل عن الدولة وعن ولاية الأمر في الزئة العدل يصور الناس أن هذا نوع من الاستقلالية وكأنكم أنتم تجعلوا نظاما خاصا بكم خارج عن شرائط الدولة الواقع هو حتى القوانين اللي هي معمول بها وموجودة قبل الثورة وأنتم تعلمون ليست كلها فيها مخالفة أشياء إسمية لما في شأن أن حتى الإنسان يعمل زوبعة ويقول لا وقفنا كل القوانين ونريد أن نطبق الشريعة ونطبق التعزيزات أن هي أحد تحصل تبدل أو الاستفادة منها ليست بذلك أنتم تعلمون أن قوانين فيها مخالفة أشياء إسمية ربما قليل المواد المواد اللي هي فيها مخالفة قليلة. فأس القول يبقى ولكن المواد رجعتهم تتحفظ على بعض المواد اللي فيها مخالفة وتستمرها بالتعذيب يكون من خلال لو على حتى على وزاره العدل اللي اتفقتم عليه فلا يعترض عليكم وتسمون أنتم لازلتم ضمن إطار الدولة وتطبقون قوانينها والأمر, والأمر يستقيم ولا أحد يصوي المسألة بغير صوتها فهي مسألة صورة فيها فيها مبالغة بالنسبة للناس في خارج دولنا صورهم مثلا عندنا في نوع من الاستقلالية وحكومه يعني داخل الحكومه وانهم يرفضون كل القوانين وانهم يبداوا محاكم شرعيه خاصه فانا ذكرتهم بما هو معمول به في الصومال حكومه في جهه ومحاكم شرعيه في جهه اخرى واد فضلهم ليس هذا هو الحال وحالكم الان يعني جيد لكن ينقصه هذا الترتيب. إذا كرته لأقوم لو كان أرتب في هذه الصورة. يعني ما فيش الإنسان ما فيش داعي ان يثير عليه يعني الناس في مسألة هي لا تحتاج إلى أن يثيرهم عليه. كما قلت أكون قوين ليست كلها مخالفة شرع. قوين كثير ما القوين هي في موافق الشراء تتحفظون على بعض المواد وتستديونها وتكون هذا بالتنسيق مع وزارة العالم تبقى المساله كأحسن ما يكون إن شاء الله. شيخ سادك في توصية مع وزارة العدل وجل القود والناس اليوم التعميل شغل قرائية وعاصفة أنت المأمورة ضد قضاة والنائب العام مختلف على القضية مباشرة ومجلس القضاء الأعلى هو مراسل بهذه الكفية لقوله الظرف اللي يمر به من حالة أزمة ونازلة. لا نترك الناس يعني الناس لا تصبر على عدم مرتب حقوقها قد لا خلاص ماشي في اشكال ما دام معك بالتوصيق ما لا, لا هو فيه. بس اللبس اللي صار امس السؤال كان بصوره غير واضحه يعني بس فحبينا الشيخ يعني مروان محمد عليه ما لا يحتمل ليش السؤال داس واكيف ما تفتي للشيخ كيف ما تصل الشيخ تفتيك صحيح ايوه